اللهم إن عظمت علينا الذنوب وكثرت علينا العيوب فقطرة من سحائب كرمك لا تبقي لنا ذنبا ونظرة من لضاك لا تترك لنا عيبا نسألك يا مولانا أن تتوب علينا وتغفر لنا